ولا تموتن إلا وعنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خرقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تستاءلون به والرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول المولى تبارك وتعالى إنا عرضنا لمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشرحن منها وحملها الإنسان إنه كان غروما جعولا عباد الله تأملوا هذه الآية الكريمة لتعلموا من خلالها عظم شعر الأمانة فإن الله جل وعلا قد أخبر فيها أنه سبحانه عرض الأمانة على السماوات على السماوات والأرض والجبال عرض الأمانة عليها عرض تخيير وليس عرض أمر وتحتيم فأبين أن يحملها امتنعت الجبال والسماوات والأرض من تحمل الأمانة ليس عسيانا لله تبارك وتعالى ولا زهدا منها في ثوابه جل وعلا وإنما خوفا وشفقة من عظم المسئولية ولهذا قال وأشحقنا منها اشفقت الجبال من الامانه واشفقت السماوات والارض من حملها واشفقت الأرض من حملها فمن حملها فمن حملها يا عباد الله انه العبد الضعيف الظلوم الجهول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا مع ظلمه وجهله وتحمل تحمل الامانه وقبل تحملها مع تبعاتها إن تأبعات الأمان أيها المسلمون أن من حفرها نال ثواب الله عز وجل في الدنيا والآخرة ومن أضاعها نال عقابه سبحانه لمضيع تحمل هذه المسؤولية العظيمة مع ظلمه وجهله فالعبد عباد الله يعيش متحملاً مسؤولية الأمانة في حياته كلها والله جل وعلا يسأله عنها يوم لقائه والأمانة عباد الله لا تختص بمجال واحد كما يظنه كثير من الناس من أنها أداء الودائع إلى أهلها فهذا لا يمدل سوى, سوى جزءا منها ولكن الأمانة مسؤولية عظيمة وواجب كبير أمانة تتعلق بحقوق الله وأمانة تتحقق بحقوق, تتعلق بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانة تتعلق بحقوق عباد الله كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكون وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون أما ما يتعلق بحق الله فهو أعوام الحقوق على الإطلاق وهو عبادته جل وعلا دون ما سواه والعبد مؤتمن على هذا الأمر بل إن الأمانة في أعظم صورها القيام بها فيما يتعلق بحق الله على عباده ولهذا فإن أعظم الأمانة التوحيد وأعظم الخيانة الشرخ والتنديد إن من يقوم بحق الله عز وجل بإخلاص الدين له وامتثال أوامره والبعد عن نواهيه والحذر من الإشراف معه فإن من يكون كذلك قد قام بالأمانة في حق الرب العظيم سبحانه وتعالى واما ما يتعلق بحق الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه فهو محبته وتقديم محبته على النفس والنفيس وعلى الولد والناس أجمعين محبة تقتض انتثال أوامره والبعد عن نواهيه وتصديق أخباره وتعظيمه وتوقيره والقيام بحقوقه عليه الصلاة والسلام والبعد عن الغلو فيه فكل ذلك أمانة علينا تجاه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتب التسليم أما القسم الثالث عباد الله فهو ما يتعلق بحقوق الناس فهناك أمانة تتعلق بحق الوالدين وأمانة تتعلق بحق الأبناء وأمانة تتعلق بحق الجيران وأمانة تتعلق بحق التجار والموضقون مؤتمنون والمعلمون مؤتمنون وكل في مجاله مؤتم San والله تبارك وتعالى سائلٌ كلاً عما تؤتُمنا عليه وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته فالأمير الذي على الناس راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعدها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأبو في الأسرة مسؤول عن زوجته وأولاده ومن أعظم العش وأضره على الإنسان والمجتمعات والبيوتات التفريط في أمانة الأسرة من زوجة وأولاد فهذه هي الخيانة التي حذَّر منها الشعر وهذا هو الذي أشار إليه الدين الحنيف ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا عرَّم الله عليه الجنة متفق عليه فكم, فكم هم الأولياء الذين غشوا رعيتهم وذلك بإدخال وسائل الفساد إلى بيوتهم من أطباق قضائية وإنترنت ويطلقون لهم لهم العنان دون مراقبة وأنا لهم أن يراغبوهم وهم لا يأمنون حتى أنفسهم على هذا الفساد وكلنا يعلم. ما تسببه هذه الوسائل من تفشر جريمة ووقوع في الرذيلة والأحداث والوقائع شاهدة على ذلك فكم من أسرة مزق عثافها وذهب حياؤها وكم من بيت تفككت روابط المودة بين أهله وكم هم صرع الانترنت الذين نشاهدهم اليوم وكم هي المآسي والآلام والأحزان والأسقام التي تحيط بمجتمعات المسلمين من جراء تلك الفضائيات والانترنت فهي وسائل هدامة شرها أكثر من خيرها ويا عجبا لأمر المسلمين اليوم فأدركوا الباطل فاتبعوه وأدركوا الخطر فاقتحموه فسبحان الله العظيم الحليم عباد الله ومن صور الحيانة أو صور خيانة الأمانة ما نشاهده عند كثير من الموظفين ممن لا يراحب الله ولا يرعى الله ولا يقاف الله في عباد الله وجد منهم من يتأخر في عمله فيبغى في بيته متخلفا متأخرا ومعاملة الناس ومصالحهم مركونة بمكتبه فإذا حضر سوف في عمله سوف في عمله وهو سيء في قلقه متبجح في تصرفاته لا يراعي حق المسكين ولا حق الضعيف ولا حق المسافر المنقبع بل بعضهم لا تتطلب منهم المعاملة وقتا طويلا فتكثر الإجراءات فيعد الأسابيع بعد الأسابيع والأشهر بعد الأشهر فينقطع المسلم ببابه واليتيم والمسكين والأرملة وبعضهم إذا حضر كانت تصرفاته غير سليمة لا يتعامل بالخلق الحسن ولا بالرحمه ولكن تجده معسراً معتباً شرثاً متكبراً على عباد الله وهذا لقلة الإيمان في قلبه ولأنه ما عرف حق الأمانة البلقات على عافعه ومنهم من لا يراعي الله جل وعلا في أعمال المسلمين فيحيد ولا يعدد في المعاملة فيقدم قريبه وحبيبه ويبعد هذا ويقرب هذا لأمور دنيوية سوف يسأل عنها يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور وللمعلم أمانة عظيمة في ذمته فهو مرب الأجيال فعليه أن يراقب الله في عمله وفي تصرفاته إذ يراه التلاميذ وهو القدوة فإذا رأوه يترك القسم ليذهب إلى قسم الآخر للحديث مع الآخر ويكثر هذا في المعلمات أو يسمعه التلميذ يكذب أو يتكلم بكلام فاحش من سب وشتم فماذا سيتعلم هذا الترميد المسلم وهذا من القيامة في الأمانة والمرأة في البيت التي لا دراع حقوق زوجها من خدمة له وأولادها من تربية لهم وتضيع أوقاتها في سفاسف الأمور إما على الهاتف الساعات الطوال تهدف أعراض أخواتها المسلمات أو أمام الشاشات تنظر إلى الفاتنين والفاتنات وهذا كله من القيانة وسيعود عليها يوم القيانة بالندمة باغر الله لي ولكم في القرآن العظيم ونبعني وإياد بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذمع فاستغفروه إنه هو الحفظ الرحيم فقدموا بارك الله فيكم إخوانكم في الخارج فقدموا عنهم تفسحوا في المجلس يرسح الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فمن أنواع قيانة الأمانة إفشاء الأسرار فعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة رواه أبو داود والترمذي وأعظم أنواع إفشاء السر ما يحكيه الأزواج مما يكون بينهما لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يخضي إلى امرأته وتخضي إليه ثم ينشر سرها فانغروا يا الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف جعل هذا من الأمانة بل هو من أعظمها عباد الله ومما لا يقل أهمية مما ذكرت إلى الآن بل هو عظيم لعظيم لعظم الأفراد المندرجين تحت المسؤولية فهو ليس أب مسؤول عن خمسة أو عشرة من الأولاد ولا هو معزم مسؤول عن ثلاثين أو أربعين من التلاميذ بل هو مسؤول عن عشرات الآلاف أو مئات الآلاف أو في بعض الأماكن عن الملايين, عن الملايين من الناس ولعلكم, ولعلكم عرفتم ما أقصد وهو ما يتناسب مع ما سيكون بعد أسبوع من اليوم من الانتخابات المحلية ألا وهو طلب الإمارة والقيام على شؤون الناس وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة ترهب من هذه المسؤولية منها ما رواهم إمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني يريد أن يعمل تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر فضرب بيده على منتبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف يعني ضعيف القوة إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا, إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها وفي حديث آخر عنه رضي الله عنه قال قال لي, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم هذا نهى أن يتولى على اثنين فما ذلك بمن يتولى على الألوف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 فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولات الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا, إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرس عليه ولا يقول النقائل عن يوسف عليه السلام أنه طلب الإمارة حين قال اجعلني على خزائن الأرض فهو عليه السلام يعلم من نفسه أنه أهل لها وبرر ذلك بقوله إني حبيب عليم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم بمعنى أنا شديد المحافظة على الأموال العامة فلن أبددها ولن أخلسها ولا أعطيها لمن لا يستحقها ولن أهمل فيها عليم بشؤون هذه الأموال وبإدارتها وعليم بالسياسة المالية والاقتصادية وأنا واثق من ذلك وأعلم أن في هذا صلاة الأمة وخروجها من المحنة فمن يعرف؟, فمن يعرف من نفسه أنه مثل نبي الله يوسف عليه السلام والله يقول ولا تسدف أنفسكم هو أعلم بمن اتقار ولما علم الصحابة رضي الله عنهم عظم المسؤولية كانوا يخافون أشد الخوف منها فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه لم يخش من مسؤوليته على آلاف الناس ولا على مئات بل لم يخش على إنسان واحد فقط أتدرون مما خاف, أتدرون مما خاف؟ عن معاوية ابن فرة قال كان لأبي فرداء جمل يقال له دامون فكان إذا استعاروا منه قال لا تحملوا عليه إلا كذا وكذا فإنه لا يضيق أكثر من ذلك فلما حضرته الوفاة أي لما حضرت أبا الدرداء الوفاة قال وهو يقاطب هذا الجمل قال يا دامون قال لا تخاصمني غدا عند ربي فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تفيرك الله أكبر لقد بلغ هذا الجيب قمة في الأخلاق فلا عجب فلا عجب أن اختارهم الله لسحبة نبيه فلقد خاف من أن يخاصمه حيوان فماذا يقول من سيكون خصمه من الناس يوم القيامة ممن لم تؤدى حقوقهم وممن تسبب في ضررهم فاللهم سلم سلم ومثله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قائل لو تعطرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر فبماذا سيجيب فبماذا سيجيب من كانت تحته مس... تحت مسئوليته طرق المسلمين ولم يصلحها وأكبر شاهد على ذلك ما نعيشه يوميا في حينا هذا من فساد الطريق ففي الصيف نتبرر من الغبار وفي الشتاء نتبرر من الأوحال وفي السنة كلها تتبرر السي... سيارات الناس من الحفر الكثيرة مما يسبب تعقلها وإثلاثها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللعانين قالوا وما لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم فما بالكم فما بالكم بمن يقع على الحفر هل يستطيع هؤلاء ممن يتنافسون على المسؤولية هل يستطيعون تحمل لعنات الناس المتتابعة ومن خيانة الآمانة لباد الله مخالفة الوعد فقد وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بخوله والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون ومن مظاهر هذه المخالفة ما يعد أصحاب الحملات يعدون الناس من توفير السكن والعمل والخدمات الأساسية للمواطنين ثم إذا تقلدوا المناصب خالقوا ما وعدوا ما وعدوا به فليتذكر هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث وذكر من ذلك إذا تحدث كذب وإذا أتمن خان فاتقوا الله في المسلمين فمنهم من سيدلي بصوته لكم ويذكرون يثقون فيكم فلا تضيع الامانه التي سيضعونها فيكم وليكن لكم قدوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين يستغل الناس في هذا الزمان يستغل من يستغلون مناصب أقربائهم وابائهم ليقضوا مصالحهم اسمعوا إلى هذه القصه بين أمير المؤمنين وابنه وابن ابن عمر رضي الله عنهما إذ رأى عمر إبلا سمينة فقال لمن هذه الإبل قيل هي لابنك عبد الله فغاضب أشد الغضب واستدعى ابنه وقال له لمن هذه الإبل قال هي لي اشتريتها بمالي وبعدت بها إلى المرعى لتسمن فماذا فعلت قال لي ماذا فعلت قال يقول الناس إسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين وارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين وهكذا تسمن إبل يابن يا أمير المؤمنين أعلمت لي هي سمينة لأنك ابنين ومع هذا الخوف مع هذا الخوف والوجل والتقوى والعزم في الرعيه خاف من خاف من عذاب الله فهذا عثمان رضي الله عنه يروي لنا آخر لحظاته مع امين المؤمنين عمر فيقول انا آخركم عهداً بعمر دخلت عليه ورأسه في سجر ابنه عبد الله بن عمر فقال له ضع خدي على الأرض قال فهل فكدي والأرض إلا سواء قال ضع فكدي بالأرض لا أم لك في الثانية أو في الثالثة ثم شبك بين رجلين فسمحته يقول ويلي وويلي وويل أمي إن لم يغدر الله لي حتى فاضح روح رضي الله عنه وأرضاه وأختم لكم بحصة فيها عبرة لكل من ولاه الله على جماعة من الناس دعا عمر بن هبيرة كلا من الحسن البصري وعامر بن شرحبيل المعروف بالشعبي وقال لهما إن امير المؤمنين يقصد يزيد بن عبد الملك إن أمير المؤمنين قد استخلفه الله على عباده وأوجب طاعته على الناس وقد ولاني ما ترون من أمر العراق ثم زادني فولاني, فولاني, فولاني فارس وهو يرسل إلي أحيانا كتبا يأمرني فيها بإنفاد ما لا أطمئني إلى عدالته فهل تجدان لي في متابعة أيام وإنفاد أوامره مخرجا في الدين فأجاب الشعبي وقال له أنت مأمور واتبعت على ما على من أمرت أي ليس لك أن تفعل ما أمرت به فالتفت عمر ابن هبيرة إلى الحسن البصري وقال وما تقول أنت يا أبا سعيد فقال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله واعلم أن الله عز وجل يمنعك من يزيد وأن يزيد لا يمنعك من الله يبنه غيره إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليب شديد لا يعصي الله ما أمره فيزيلك عن سريرك هذا فيزيلك عن سريرك هذا وينقلك من سعة أصرك إلى بيت قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد يابنه يا بيره إنك إن تك مع الله وفي طاعته يكفيك بائحة يزيد بن عبد الملك في الدنيا والآخرة وإن تك مع يزيد في معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد واعلم يابنه يا بيره أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل فالله أصف أحوالنا اللهم اصلح احوالنا اللهم اصلح بلادنا اللهم امنر علينا خيرنا يا رب العالمين اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا وهيئ لهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم اصلح شبابنا واصلح شيوخنا وأصلح جميع أمتنا يا رب العالمين وأممة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعنا على أداء الأمانة فإننا نحن عبيد رب